ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوكم Come on. Wow. وموسى ان او ادخلوا فرعون اشد بالله واذ ينفتح فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْلُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُونَ كما <تصفيق> ذي